ثلاثة استمع إلى الآية الكريمة وقرأها ثم اكتبها في دفترك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف صدق الله العظيم